رحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك فأما اليتيم فلا تطهر وأما وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ بِاسْمِ We vonden een kozak, die een kozak was. We vonden een فإذا فربت فانصب وإلى ربك فاررب